وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ان تقول نفس يا حسره يا حسره على ما فرطت في جنب الله ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت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 او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فكون لو ان لي كره فكون من المحسنين بلا قد جاء اسك اياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوّدة الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَفْزَلٌ لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ الصُّغَرُ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ الصُّغَرُ لا يَمَسُّهُ مُصْهُنٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله خالق, اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِين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 الشاكر وما قدر الله وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينن سبحا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 في خافية اخرى فاذاهم قيام يوم ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء ابن الذين والشهداء قضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون سِيَطَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ مُوسَى مِنْكُمْ يَتْلُو يَتَنونُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُكُمْ نَقْضَ أَيُّومِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِلَّا دُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ فيها فمئسوا المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرًا حتى اذا جاءوها حتى اذا جاء فَتْحَتْ ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض فَنَتَضَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَطِيلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ يَا عِبَادِ